يا خالق السماء والأرض يا حاكم كل حي بين الكاف والنور الأمر امرك فرد لو قلت لكل شيء يا رب كن فيكون يا صاحب والإداع والروح في قلب الجسد وسرها المكنون مليت أنا من وجوه لابسين مليون قناع من شر حاسد حسد وشطان بألف لون يا رب حميناك سر نون والقلم وما يسطرون